فلما أسلما وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المفسمين إن هذا لهو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 نبيا من الصالحين وبارثنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارود وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيمِ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَثْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارود إنا كذلك نجد المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون فتدعون بعلا وتبرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين